جانخ هم كالسطر لا يخش الخطر عينه برق وكفاه مطر. وصل غاصب يصليه سطر يصليه سطر يا نقنص ببغداد اشتغل كبر الله وسبت الله الله اكبر مسلم شهم موحد الله الله اكبر كبر الله وسبت مسلم شهم موحد مقبل لم يتردد من جند محمد وهو من جند محمد قابض قابض قابض كالليد يسعى للقصاص من علوج الكفر يصلها الرصاص قابض كالليد يسعى للقصاص من علوج الكفر يصلها الرصاص قد في نصرة الدين الخلاص وبطاغة لامريكا كفر كبر هو سدد الله الله أكبر مسلم شجوا موحد الله الله أكبر كبر الله وسدد مسلم شجوا موحد مقبل لم يتغدى فهو من جند محمد هو من جند محمد وثق بالله من النصر المدين ولغير الله لم يحن الجبين واثق بالله والنصر المبين ولغير الله لم يحل الجديد طارع الكفر بعزم لا يليد ولدين ولأعراض فأرض الله الله الله الله اكبر مسلم شجاع الله الله اكبر كبر الله وسدد مسلم شجاع موحد مقبل لم يتردد قوم من جند مخمض قوم من جند محمص كف الصقر لا يخشى الخطر عينه بط وكفاه مطر يغنص الغاصب يسليه سفر يا لقناص ببغداد اشتغر كبر الله وسدد الله الله اكبر مسلم شك موحد الله الله اكبر كبر الله وسدك مسلم شك موحد مقبل لم يتقدم فهو من جند محمد فهو محك محك من جند محمد لا يوم للغزاة ومضى في الدرب في ركب الدعاة ما أقر هدولا يوم للغزاة ومضى في الدرب في ركب الدعاة مثل سعد عندنا اليوم رومات زلزل الكفر فوّلا وزد كبر الله وسدد الله الله أكبر مسلم شهود واحد الله الله أكبر كبر الله وسدد جنود موحد مقبل لم يتقدم فهو من جند محمد من جندي محمد في سبيل الله قد خض الغموض ورأى الصمت أمام الضلمعان في سبيل الله قد خض الغموض ورأى الصمت أمام الضلمعان حمل القناص كي يحمي الذمار ورم الغاصب ناراً وشرراً وشرراً كبر الله وسدد الله الله أكبر مسلم شه موحد الله الله أكبر كبر الله وسدد مسلم شه موحد مقبل لم يتقدم فهو من جند محمد فهو من جندي محمد السطر لا يخش الخطر عينه برق وكفاه مطر. غاصب يصليه سقر يا لقى الناص ببغداد, ببغداد اشتغر كبر الله وسدك الله الله اكبر مسلم شهد موحد الله الله اكبر كبر الله وسدك مسلم شهد موحد مقبل لم يتغدى فهو من جند محمد فهو من جند محمد